ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ويريدون ان يفذقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض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 يَسْأَلُ كَ أَهْلُ الكِتابابِأَ تُ نَززِل عَلَيْهِم كِتابَابًا مِنَ السَّمَ فَقَد سَأَلُ مُ سَأَك دَرَنِ ذَلِكَ فَقالَاوا فَقَاوا أَلِنَ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِم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 وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيسَاقًا غَلِيظًا